وقترَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَأِخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا بَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ضَالِمِينَ